شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي, حق أو أمضي حقوبا فلما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 قال أرأيت إذ أهينا إلى الصخرة فإنني نسيت الحوت وما أنسيه إلا الشيطان وما أنسيه أن أذكره ودخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا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 فانطلقا حتى, إذا فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا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 سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أَمَّ السَّفِينَةُ فكانت لمساكين يعملون في البحر فَأَرَدْتُ أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا aan de ene kant van het woord. En het woord van de ene kant van het woord. En het